بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إ ذ ا هوي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو م ر ة فاستوي وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين او ادني فاوحي الى عبده ما اوحي ما كذب الفؤاد مارئ ي افتمرونه على ما يلي ولقد رئيه نزله اخري عند سدره المنتهي عندها ج ن ة ا ل م أ و إ ذ يغشى السدره ما يغشي ما ز ا غ ا ل ب ص ر وما طغي لقد رئ من آ ي ا ت ربه الكبر أ ف ر ي ت م اللات والعزي و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى لكم الذكر وله ا ل أ ن ث ي تلك إ ذ ا قسمه ضيز إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء س م ي ت م ه ا أ ن ت م واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمن ى فلله ا ل آ خ ر ه والاولى وكم من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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسن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 وان ليس للانسان إ ل ا ما سعي وان سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الاوفي وان إ ل ى ربك المنتهي وانه هو اضحك وابكي وانه هو امات واحيي و أ ن ه خلق الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث من ن ط ف ة إ ذ ا تمن و أ ن عليه ا ل ن ش أ ه ا ل أ خ ر ى و أ ن ه هو أ غ ن ي و أ ق ن ي و أ ن ه هو رب الشعر و أ ن ه أ ه ل ك ع ا د ن ا ل أ و ل وثمودا فما أ ب ق وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوهم أ ظ ل م و أ ط غ ي و ا ل م ؤ ت ف ك ة أ ه و فغشيها ما غشي ف ب أ ي آ ل ا ء ربك ت ت م ا ر ي هذا نذير من ا ل ن ذ ي أذفت افمن ل ز ة ليس لها من دون ا ل ل هذا كاشفة أفمن ه الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا